بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي الذي بعث في الأمين أَوْحَى لَهُمْ مِنْهُمْ يَسُرُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 الذين هادوا إن زعمتم أنكم أونياء لله من دون الناس أنكم أونياء لله من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عنيم بالظالمين انن الموت الذي تفِرون من غفان انه لاقيكم امم تردون الى عالم غيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 اِذَا رَأَوْتَ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا فَضُّ إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين